جعلناه نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا الْعَلَقَةَ مضه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لَحْمًا، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أَحْسَنُ الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائط وما كنا عن الخلق غافين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لَكُمْ لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت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 افلا تتقون فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هو الا رجل به جنه فاتربصوا به حتى حين قال رب انصفني بما كذبوا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا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 وهيهات هيهات لما توعدون إن إِنِّي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن لو بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين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 فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكتبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدوا وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زهرا كل حزب بما لديهم فرحون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 والذين بِرَبِّهِمْ بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوب وجله أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا أسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم, بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون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 مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتى امم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل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 وَإِنَّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ عن الصراط لَاكِبُونَ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إِذَا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفقدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرىكم في الأرض وإليه تحشرون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 الساقط الأولي، واللي من الأرض ومن فيها يمكن تعلمون، سيقولون لله يقول أَفَلَا تَذَكّرُونَ، والما رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوتوا كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرن بل أتيناهم بالحق وإن انهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الغيب والشغاد فتعال عن ما يشركون قُرْبِي مَا تُرِينِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعْدُونَ لَقَادِرُونَ إِذِ نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعود بك من أمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: قال ربي ارجعون كلا إنها كلمة وقالها ومن وراه بزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فلا سب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن سقى الموزين فولاء هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا في جهنم خالدون في جهنم خالدون تلفحوا لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شئوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا, منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظانهم قال اخسأ فيها ولا تكلمون قال بناء امنا فغفر لنا وارحمنا وانت ارحم سخريا حتى انسوكم ذكر وكنتم منهم تبحكون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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله الآخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير